يحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله و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 129. وما تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم